أحسن الله إليكم وهذا سائل يسأل عن حكم مشاركة في الانتخابات التي تحدث في بعض البلدان الإسلامية يقول هل نشارك نحن السلفيون في هذه الانتخابات أم لا هذه الانتخابات ما هي دعوة المنطقات ضد الدستور ويقوم بتقديم الدساتير الوضعيه هذه ولما ان هذه التخابط ارجو من مشاورات فيها انها على طرائق غربيه يشارك فيها من ناصلة لهم بها الزكرة والأنذى الصغير والكبير يجعلون له سن إذا نظرت إليه وجدته صغيرة والكبير والمسلم والكافر إذا كانت فيهلاك كافرة المسلمة وفيها ديانات أخرى الكافر يشارك فيها وفي الأخير لمن انتخف يرجي اليمين على احترام الدستور وتطبيق الدستور فهذه الانتخابات لا تجز كل الذي ذكره علماؤنا وأشياخنا رحم الله من منهم منه ونفع بمن بغي منه لذكروا من الاستثناء حالة واحدة حالة اضطرارية لأنهم إذا كان يأتيهم إما كافر وإما شبهوا محاربين للإسلام كانوا ينتسم من ينتسم للإسلام فلهم حينئذ أن يخفقوا ما القلوب لجوازها المطلقة هذا الذي أعرفه من كلام هؤلاء أرحمه ووفق حيه فأصبح يتوسعون فيها ويبالقون الناس ويقولون الانتخابات جلسة ثم من ناحية أخرى هذه الانتخابات يصوتون فيها على ما يريده الشعب على الذي نعرفه وهذه الآن التي يصمونها في التي اجتاحت معظم العالم العربي الإسلامي ما سمعت ولا في واحدة منها دعوة من الإسلام كلها يطالبون بالحذيات ويطالبون فيها بما سمعتم حذية مساوى حقوق توظيف كلها أمور ظنيوية الدين الذي كمانه فيها بل حتى إنه في مصر حصال الاختلاف حول حذف المادة التي تنص على أن الدين الدولة هو الإسلام فمعثل الأخوة هذا الباكر برم الخطير ذلك توجه من رمضان يقال لهذا القول لهذا النحو الذي ينطلق ولا ينظر في عواقبه ويبنى عليه أن هؤلاء العلماء يقولون بجواز الانتخابات وانما الحق إنما قالوا على هذا النحو الذي ذكرته لك فباب الانتخابات الآن توسع فيه حتى معه من يزعب السلم وإذا نضبت إلى نتيجة مقلامه ومآله فإذا به نهاية على طريق الإخوانية المخالفة للسنة النبطية التي جاء الله صلى الله عليه وسلم قبل أيام بل أمس أظنهم سمعتم الدعوة إلى ترتيس الله في إحدى البلدان التي قامت فيها هذه الثورات قلوا لا بس أن تترى أسهر وسموها ولا أريد أن سميها في ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة زعل الأشقر من هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه فهان عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلى الله لا تسبوا أصحابه فلو أن لأحدكم مثله أهد ذهبا ثم أنفقه ما بلغ مد أحده ولا أصيبه واللخب لو أنفق أحدكم مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا أصيبه فذهب يطعم في أبي وقعه ويرميه بالكذب وهو الكذب ويرمي صحيح الدخاري بأنه يجب أن تطهر هذه الأحاديث وتخرج منه يطهر من هذه الأحاديث وتخرج منه وحقه أن توضع أحاديثه في الموضوعات لمن الجوزي ومع ذلك قلوه سلفه والله ما هو سلفي. لو شهد له الألف إنه ظهر سليم نعم فإن كانت الدعوة بالرجال وضض النظر عن النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن عندنا أحمد يرجح بمثل الأرض من أمثال هؤلاء وإن كانت دعوة تسليم للنقل فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أنا من يومها هو والله الكذاب وأضرابه وأمثاله وأشباهه وأشكاله وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزقص ونعيد رضي الله عنه هذا يقول إنه سلف والله ماه سلف سلف على ميزان أهل اليوم الذين ضيعوا السنة أما على ميزان أحمد رحمه الله ومن يقول من طعن في صحابه واحد من سب صحابه واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه فهو مرتبع رابضي خبيث هذا الختب في النهاية خبيث واليوم انقلب من الخبيث سله في ماذا فارقتنا رابض في الطعن في وهذا يقول المكذب بطريق العبارة هو والله الكذب وأشكانه وأمثاله وإن شق على بعض السامعين هذا الكلام رأوه بذاءة في حق الأشجر نعم فعليهم أن يتقوا الله ويتذكروا كلامه في حق أصحابه صلى الله ولا يضيع دين الله بالسكوت عنه عن أمثاله أو مبالسه عليه على أمثاله فهؤلاء الآن خلاص هذا الحديث موضوع حق أن يكون في موضوعات ابن الجوزي ما يكون في البخار فهذا يقول السلبيين لماذا إذن تغير عن الأخوان المسلمين هم إياهم سواء سواء تماما لا فرق بينهم ونقوله بالانتقالات ونقول فهذا ما سأل المعشر الإخوة مسألة خطيرة جدا ونحن نعقد الولى والبقى على حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والثنى وقد زكهم الله وأذنى عليه الثناء العظيم الجميل وعد لهم مع علمه سبحانه وتعالى لأنهم سيختلفوا ومع ذلك قال رضي الله عنهم وعدوا عليه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لا غرامه وقال وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجرا عظيما وقال وكل لوعد الله الحسنى ما هذا يقال بل أنت إذا تكلمت في هذا الأشقر جعلوك النفرة ينتصرون له ويغضبون له ولا يغضبون لأصحاب رسول الله ولا ينتصرون له وبعضهم يقول فلا رد عليه نعم رأينا رده عليه لكن إذا كان يغضب له ما هذا الرد رأيناه ردا باردا فإذا كان يغضب كان يغضب له فقد مسح غضبه لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاعب رتب هذا المكتوب صاره رائعا هذا الباب من قطير جدا لذلك كله لأجل الانتخابات ولأجل رئاسة من ليس بأهل من يهودي أو نصراني أو امرأة إلى غيث ذلك ومنظمة حقوق الإنسان تقول لم تراقب الانتخابات البلدية في المملكة ليش؟ لانه مغيب في بعض صرايح المجتمع ما لهم الحريم ما شاء الله هذا انا قراته في الجديد من يوم يومين فا يريد ان المرأة تقود مع الرجل وي تكون عروس سلعه كل واحد يراها هذه فوضى لا نهايه لها ما جدا على امر النساء بالوقاف البيوت وقال في بيوت كل فلا تبرجنا التبرج الجاهلية الأولى وقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأقمنا الله ورسوله الأعلى فإذا هذا الخطاب لخير النساء على الإقلاق أمهات المؤمنين زوجات رسوله صلى الله عليه وسلم ففرف بنساء حال الزمان اسمع حديثا على رسوله صلى الله عليه وسلم يقول فلا تسأل عنه صاحب إمامه سابق إمامه, إمامه وخرج عليه عصا إمامه وخرج عليه ما تعاصى ثم ختم الحديث بقوله وراقه ذهب عنها هذا والغضا ذكر فتبرجت بعده لا تسأل عن, هذه عن هلاكها وهؤلاء يبغون يخرجون النساء لنظر هذه المجامع وهذه المجالس التي يحوم عليها ذئاب اللحمان البشرية هذا أمر عظيم وليس بمستغرب على أمثال هؤلاء ويكفي هذا أو انه من أراد الله جل وعلا له ابتداء